برضه برضه الحاجات دي ونجد الدرجه 2 4 والمهندس ده والله نعم 2 4 يعني 2 4 2 4 سنه ما يجي التخصص بقى السنه اللي عاوز يكمله اه اللي عايز فصلها لا تتكرر ممكن الواحد يروح يقص الدكتور عايز ثلاث غسيل للشمول اللي كله ممكن كله خلاص خد بالك هنا برضه ورا الدكتور فا ان شاء الله خد بالك يا كريم بالنسبه للمفعول فيه والمفعول فيه المفعول فيه اللي بنسميه ظرف اسمه ايه المفعول يكون ظرف او كان يكون ظرف زمان دي سموها في كتب النحو المفعول فيه سبحان الله يعني انت الوقت مثلا تقول ذاكرت في ذاكرت على الزمن او ما hva var det? Hva var det den betyder nån som det? Hva كما قال سبحانه وتعالى وانذر جاء في قراننا ان شطط من استغى السائح هذا السن يوم يوم يوم يوم يجي مجيء علمه ليظرف السماء يوم يوم خلاص خلي بس الاحواله معايا يبقى يوم, يوم. يوم. زماني. يوم. زماني. الناتج بيجي على اسمنا يوم يظهر الناس الشتاء يوم ما يظهر الناس الشتاء يوم ما هي ظرف يوم ما يظهر الناس الشتاء ساعه عندها <ساعة> م... بس... ما, ما, ما, ما يوم الفصل يوم الفصل فاشكت الساعه يوم يوم تكلم ساعه كلامه غير ساعه يوم ميز مثلا يوم مثلا بتحرك تاني من القسط حضرته الاله الاله طب الفجر موظف ايه خد بالك حضرته الاله او جيت الساعه بالك دي بيقولوا على سمع ما ياما يسبب اسمه ظفر البارحه تقعد يعني انا مبني غدل غدل ما في كلام كدوا هذه الظروف تدل على زمان فنسميها الظرف زمان وظرف الزمان دائماً منزوك الفتحة وأي حالة تيجي بعد الظرف كم ايه؟ ظرفه تاني ما يدل على الزمان تسميه ظرف زمان وما يدل على المكان فهو ايه؟ <تصفيق> مشايو خلف خلف طوق. وراء تحت ها جنب كل بيظبط في مكانه اقول انا وقفته انا وقفته امامك انا شفت خلفه هناك تحت يا جنوب القاهره مثلا جنوب جنب. كل دي ظروف شمالا في زمان او في مكان طب مثلا انا لا يوجد صولار في الاسوان اه لا صحيح لا يوجد تبقى نائب ده فعل استنوا يا جماعه احنا عايزين نوصل معلومه كويسه وافيده خد بالك المهم عود خاصه يعني من يجب أن تتأهيب السؤال المضافر المضافر إيه أخي شارفة، يجب ده يجب أن يكونوا إيه؟ اسمي حماك يقول الآن لا يوجد سراط السور الآن، ما تقول الآن على الرقم في جمال؟ لا نافير يوجد فعل إما أنت هنضيف اسم فعل من ما يبقل إسمي الأخي إيه شارفة؟ يعني مش اقول لك وسط الدار كده كده الدار ايه؟ ظرف بين الناس بين تتعمل ايه؟ ظرف في مكان الناس المتجمعين في الفت و بين والناشي مضاف ليه؟ فوق الخلق ها فوق ظرف ظرف مكان واللي لو قلنا يا في جوار البيت الثالث تخصص ولا على بعضه لا, لا لا لا البي حفظت لا الب حفظت لا والوار مش مجموع بقى عندي تركيز اختلاف الليل والنهار لا يجرب اختلاف ليه اداره الشغل ليلا وجيتوا تقطب باب عليك مبكرا مبكرا ظرف زي ما ممكن خلاص الدكتور بيبقى ميعاده من الصبح من الصبح ان ميعاده هي ان ظرفه والصبح ايه هو ميعاد اي ميعاد هو ظرف مفتوح بالفتح صور اه <تصفيق> تاني اسميه. معلش انا عايز اكد الكلام احنا خدنا المرفول مش كده اه انه فدل مفعول فدل مفعول لا لا مقدم مفعول متقدم مع منصوب نيجي بمثال كده برضه يعني نحاول كده نلعبها اي حاجه في رمضه انا هقول يبقى خد وبعد كده بقى نراجع بقى ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم لان المنهج كده هيشرح من هنا وخد معايا في القران مفيش رخوان مع القران مهم نقول دي تحميد في واحد مع او مفعول لا ذكرته ذكرته ليس ان ذكروا ذكروا اه ذكرته قال المسلمين ان ذكرت يوم قلت لهم اخرجوا قلت لهم اخرجوا اورجع هنا يا فندم ها سخر في المضمون على فكر ذكر في المضمون على المسلمين المسلمين مفعول به منصوب بالياء لان سالم الواو هنا عاطفه ثانيها ثاني على المسلمين اه رجاله فاهم الموضوع من على الفاضي رجاله كل ايه يا جماعه بفضل اجل يعني عشان بفضل اجل يعني عشان, عشان لاجل للتعارف عشان <تضحيلا> للتعارف واي حاجه تيجي بعد بفضل اجل ووقف ليه ربطه في التعارض ها احنا قلنا المفعول المطلق ثلاثه لان مفعول مطلق مؤكد للفعل بتاع تاريخه اللي هو الموعظه اللي بيعرفش حاجه في النحو طالب يا كان غازي على المسلمين مم. خلاص انا حبيت فاهمها صح طب هو كان انت اصلا استا التاريخ ده ضد معتوف على المسلمين رسوب دياب او ولا منصور فتح صح كده قول سياده لو ده كان انا عايز الطلبه انين قبل التهيب ليه انا عندك هتغلط اه عايز نعملها دي مش ايه دي فيه يا افتكرها اه hva har det fatt? Konstelen morses morsALLY. net repay? Jani fatt and mett? Ashne. Meness が bryst. pt où hannene, hannene? 假 om Natural Four? hannene. hannene. hannene. hannene hanneneihatèresEE Warsmannen, hanneneþ 보시нибудьmuslim. hannene hj deaf. him tulß med respectful. hannene. diyor ajmel. g لو كلمه حروف كسب رجال التعاطف و ظرف زمان <تصفيق> اه مرتبط ومسكال مفتوح منصوب بالفتحه اه نعت مضاف اليه ذكر ذكر المفعول مفعول يلا ثاني اسم بعد الظرف <تصف> يبقى مضاف بعد الظرف قال لي بعد ظرف نضر مستقر اي ظرف اي ظرف اتصل باسم ظاهر هم ظرف ضمير خليكم معايا يا جماعه دكتور بعد المفعولات دكتور دكتور لا بعد ظرف بعد ظرف اه هات بتي علمها بتاريخ بتاريخ بتاريخ بتاريخ قول لي ش عم توكين يا دكتور بتكون اكتر من ده هو راجل ما بعرف عن المشينت ها اه المفروض ده طب هو ينقص في عندنا يا دكتور مين يجننا عايز فاكر اوراض كده النهارده فاكر كده طيب ترك الحياه ترك على هو عشان هسكت عشان اصله النهارده يا اده تبقى